وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي الا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما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 شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة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 هو اهل التقوى واهل المغفرة